قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأيا العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار